بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية